وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قللا مزدزبين بين ذلك لا إله إلا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 تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا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 Ma yafgal Allah bı gezabı kum inşakert ve amet ve kana Allah şakır alimah